جزاء من جنس العمل، عمل ما شئت كما تدين تدهان، خزلان المسلمين في موطن يحبون نصرتك لهم فيه، تخزن أنت في موطن تحب نصرة الله تبارك وتعالى لك فيه، لا بد من عمل ولا بد من جهاد كبير، أنت بحاجة لإشاعة روح الجهاد في نفسك وفي الدنيا من حولك، هذه الروح التي أماتها أعداء الإسلام والمسلم لقد من إعادتها مرة ثانية فإن بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرهين ما ترك قوم الجهد إلا ثلو تركت أنت جهادك فجاهدوك هم أتوا بخيرهم وبخيلاء، إن خليت عن إسلامك وذئين، فاذق أن لله جنود السماوات والأرض والزوال الدنيا آهوان وعلى الله من قتل رجل مسلم للظالم قاتل لا يموت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الحقوق لا تسقط بالتقادم وهذا الإجرام هذا الإجرام بإذن الله تعالى له من يقتص منه